بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم من قبل أن عباد الله واتقواه واصطيعون. يعفلكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى. إن أَجَلَ اللَّهِ ليلة ونهارا، فلم يزدهم دعاء إلا فرا، وإني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم، جعلوا أصابعهم في وَاسْتَعْشَوْنَ فِيهَا بُوَءٌ وَأَصْرُ وَاسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَرَ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُمْ جِنَّةً ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَصْرَرْتُ لَهُمْ إِصْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ ويمددكم بأموالهم وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أزهار ما لكم لا ترجون لآله وقارى وقد خلقتكم أطوارا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 يُعِيدُكُمْ فِيمَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسِيرُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ الْمُؤْثِرُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ سارا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن آل فتكم ولا تذرن والذا ولا تذرن وجا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نشوى وقد ابطنوا كثيرا ولا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 فلم يجدوا لهم من دون الله أنفسرا. وقال محو الرّبّ لَتَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً إِنَّكَ إِذْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَنْدُوُ إِلَّا وَلَا يَنْدُوُ إِلَّا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا سببا